فضيلة الشيخ عطية صقر نقرأ ونسمع أيضا أن هذا الحكم عند أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد فمن هؤلاء الذين تنسب إليهم الأحكام نريد تعريفا موجزا عنهم وعن طريقتهم في استنباط الأحكام الشرعية أبو حنيفة هو النعمان ابن ثابت ولد بالكوفة سنة ثمانين من الهجرة أخذ الفقه عن حماد ابن أبي سليمان وسمع من علماء التابعين أمثال عطاء بن أبي رباح ونافع مولى عبد الله بن عمر وكانت طريقته في الاستنباط كما حدث عن نفسه قال إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيد الثقات فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم أي النخع والشعب والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيد وأمثالهم فلي أن أجتهد كما اجتهدوا وكان يعتمد كثيرا على القياس والاستحسان وسميت مدرسته بأهل الرأي توفي ببغداد سنة 150 من الهجرة ومن أصحابه أبو يوسف وزفر ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد أما مالك فهو مالك ابن أنس ابن مالك صاحب الموطا ولد بالمدينة سنة تسعين أخذ العلم عن عبد الرحمن ابن هرمز وربيع الرأي كما أخذ عن نافع مولى عبد الله بن عمر وابن شهاب الزهري وكان يعتمد في فتياه على كتاب الله أولاً ثم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعطي لما جرى عليه العمل في المدينة أهمية كبيرة ثم القياس ونسب إليه العمل بالمصالح المرسلة أي التي لم يشهد لها من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين توفي سنة 179 من الهجرة أما الشافعي فهو محمد ابن إدريس ابن صاحب الأم ولد بغزة سنة 150 من الهجرة ورحل إلى مكة وأخذ عن شيخها مسلم ابن خالد الزنجي ثم تلقى عن الإمام مالك بالمدينة واطلع في بغداد على كتب فقهائها وانتهى به المطاف إلى مصر وتوفي بها سنة مئتين وأربعة من الهجرة وهو الذي كتب كتبه بنفسه واملاها على تلاميذه وأساس مذهبه مدون في رسالته الأصولية فهو يحتج بظاهر القرآن حتى يقوم دليل على إرادة غير الظاهر ثم السنة التي دافع فيها عن العمل بخبر الواحد الثقة الضابط ما دام متصلا بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم الإجماع ومعناه عنده عدم العلم بالخلاف لأن العلم بالإجماع في نظره غير ممكن ثم القياس الذي له أصل معين ولم يكن متحمسا للاستحسان والمصالح المرسلة أما ابن حنبل وهو أحمد ابن حنبل بن هلال صاحب المسند ولد ببغداد سنة مائة وابع وستين من الهجرة سمع أكابر المحدثين مثل سفيان ابن عيينة وروى عنه البخاري ومسلم وتلقى فقه الشافعي ثم اجتهد لنفسه وهو من أهل الحديث المجتهدين الذين يعملون بخبر الواحد من غير شرط متى صح سنده وهو يقدم أقوال الصحابة على القياس وهو في رجال الحديث أثبت منه في رجال الفقه وله وقفته المشهورة في فتنة القول بخلق القرآن توفي ببغداد سنة 241 من الهجرة وهناك مذاهب أخرى درست من أشهرها مذهب عبد الرحمن الأوزاعي المتوفى سنة 157 هجرية ومذهب محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310 هجرية ومذهب داوود الظاهري المتوفى سنة 324 هجرية والله أعلم